بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجْمِ إِلَى هَوَى ضَلَّ صَاحِبُهُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى إِنْهُوَ إِلَّا وَحِيٌّ نُوحَى عَلَّمَا شَدِيدُ الْقُوَادُ مِرَةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ الْأَعْلَى ثم فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتماه على ما يرى ولقد راه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما تَأَوَّلَ الْبَصَرُ وَمَا طَرَا لَقَدْ رَأَيْنَا آيَاتِ رَبِّ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ قِسْمَةٌ إن هي إِلَّا أسماء أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا روان وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أبل ما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 تسمية الأنتى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا من الحق شيئا فآرض عمن ثولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا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 هو أعلم بمن التقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينفى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى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 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا ثمنى وأن عليهم نشأة أخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادل وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطرا والمؤتفكة أهوى فرشا ما رشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا من النذر الأولى ليس لها من أفمن هذا الأديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله